بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضا عن الله عز وجل بقضائه للحافظ بن أبي الدنيا قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن منصور بن أبي الأسود عن الحسن عن عبيد الله بن ثعلبة البصري قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه لا أحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك وقال تدرون مما ضحكت قالوا الله ورسوله أعلم قال عجبت للمؤمنين إن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له حدثنا الحسين حدثنا عبد الله هذا راوي الكتاب عبد الله قال حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي حدثنا النظر بن إسماعيل عن محمد بن إبراهيم على بن جريج عن رجل من الأنصار قال قيل لعائشة ما كان أكثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته إذا خلى قالت كان أكثر كلامه إذا خلى في بيته ما يقضى من أمر يكون حدثنا عون بن إبراهيم، حدثني محمد بن المصفة، حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبي عمران عن أبي سلام الحبشي عن أبي سلام الحبشي عن سلام الحبشي عن ابن غنم الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو الملي حدثنا فرات بن سليمان عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثمان سنين وخدمته عشر سنين فما لا لائم من أهله إلا قال دعوه فإنه لو قضي شيء كان حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم قال غنا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي قال لا تتهم الله في شيء قضاه لك حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي مسلم أنه دخل على أبي الدرداء في اليوم الذي قبض فيه وكان عندهم في العزي كأنفسهم فجعل أبو مسلم يكبر فقال أبو الدرداء أجل فهكذا فقولوا فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به حدثنا علي بن الجعد خبرنا أبو معاوي عن الأعمش عن أبي ضبيان عن علقمة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى حدثني علي بن الحسين العامري حدثني أبو بدر حدثنا عمر بن ذر قال بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به لهم في الجنة منار لا ليغبطهم بها الشهداء يوم القيامة أخبرنا مفضل بن غسان حدثنا عمر بن السكن عن سليمان بن المغيرة قال كان فيما أوعى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام قال يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ولا أحط لوزرك من الر من الرضا بقضائي ولن تلقاني بعمل هو أعظم لوزرك ولا أشد ولا أشد لصخطي عليك من البطر فأيّاك يا داود والبطر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز مالي في الأمور هوى سوى مواقع قضى الله عز وجل فيها حدثني محمد بن عباد بن موسى عن الحسن بن علي البصري قال أصبح عربي وقد مات له أباعر كثير فقال لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعاديه أظنوا لولا شماتة أعاديه أظن ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا لولا شماتة أعاديه ما البيت غير مضبوط أظني لعلها أظني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاءه الله لم يكن حدثني أحمد بن العباس النمري حدثنا يونس بن محمد المكي قال زرع رجل من أهل الطائف زرعا فلما بلغ أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه نواسيه عنه فبكى وقال والله ما عليه أبكي ولكن سمعت الله تبارك وتعالى يقول كمثل, كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته فأخاف أن أكون من هذه الصفة فذلك الذي أبكاني حدثني محمد بن أدريس عن زهير بن عباد عن السري بن حيان قال قال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين حدثني محمد بن أدريس الرازي حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول أرجو أن أكون قد رزقت من الرضا طرفا لو أدخل النار لكنت بذلك راضيا حدثني المفضل بن غسان حدثني أبي عن أبي زيد عن قال عن سماك عن الأغر قال نظر علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا قال وما يمنعني وقد قتل ابنائي وفقعت عيني قال يا عدي إنه من بقضاء الله جرى بقضاء